أن كنتم في ريب من البعد فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه.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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نقرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى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 فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من دون الله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 وَكَثِيرٌ حَقَّ لَهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَب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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا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 هُنَفَى لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِ نَبِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهُوِ بِهِ الرِّيَحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ذَالِكَ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 جمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعاب، فإلهكم إله واحد، فله أسلم، وبشري المخبتين.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 129. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 120. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولئنصرن الله من ينصر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 ما أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كَأَلْفِ سنة مما تعدون وكأي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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يوم إذل الله يحكم بينهم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 ما قُتِلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرزقين، لا يدخلنهم دخل يرضونه، وإن الله لعلم حليم.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 110. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون